الحمد لله والسلام Mysterie, الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا مبعوثنا نكون انتهينا في الواجب لينا أن الواجبات مواطن ولينا أنه توجد عناصر متعددة في مسألة الواجب ولمسألة نعم دعوت في خلال كبير في مسألة الواجب والذي ما أخدش باله بالمسألة دي اللي هي فيها عناصر متعاقدة فيه في الواجب أنقر بعض الأشياء اللي موجوبة في الظؤان وموجودة في السنة اللي احنا مينفعش من الكرهة بسبب اللي هو ما انتبهشي اللي فيه أكثر من معنصر في مسألة الواجب قلنا العناصر أول حاجة أصل الفعل ثاني حاجة إيه قدره ثالث حاجة زمن رابع شيء صوت الأداء، خامس شيء اللي الفعل. فكل الواجبات الشرع عشان عليها في أصل فعل. يعني كل الواجبات سواء كان الواجب ده واجب معين أو واجب غير معين مخلياً، سواء كان واجب ذا عيني، فضعي يعني، أو فضي ثالث، سواء كان واجب ذا محدد أو غير محدد سواء كان ماجد بضيق أو كل الواجبات شد عليها في في أصل الفعل. فليتركها لو ترك التاء يقسم اللي إن هو مقصود منه إنه هو يفعل. نشوف؟ ولكن يوجد واجبات شد عليها كذلك في قدر في قدر في قدر في الفعل ناصف. وفي زمن وفي سرط الأداء وفي الفعل وفي بعض الواجبات شد عليها في كل بعضهم شد عليها في أربعة وبعضهم شد عليها في ثلاثة. ماشي، ومجد بنا مثال مثلاً بالصيام فإن الصيام شدد عليه في, في أصل الفعل وفي زمن، اللي في رمضان ويكون في النهار يعني وخجره، اللي يكون شهر في السنة وصورة الأداة اللي هو إيه؟ اللي امتنع عن الأكل والشرب والجماع وشدد عليه في الفاعل فكل واحد لازم يزم يصوم خوف التاع بس بعض أجزاء في الأكل فهي تخفف مع المريض وخفف مع المسجد ليه مع المراعاة المشطف وحاجة المتلافة الصلاة هنلاقي شدد على الحياة كلها إلا إلا الزمن شدد على الأصل وشدد على مطادر خمس صوات وشدد على صوت الأداء الأركيان والحركات اللي يجمع معينا في الصلاة وشدد على الفاعل فلازم لكل واحد يفعل وما خففش ذلك الصيام في بعض الأجزاء الفاعل لا مهما حصل الصلاة إن شاء الله صلي منتجال صلي منتجاي صلي بعينك ما هو صل نجيم وسهل في مسألة الإيه الزاني بس تسهيل لا مش مطلوب يعني خلاص نجيم نقول أقول شاء الله وهذا ذكر طيب الأصل اللي واجب اللي مشدد فيه في كل العناصر بتاعته بيبقى غالبا في نوع جزء يعني من كهة يعني بيبقى أعصب وأهم إلا لمقاصد معينة إلا لمقاصد معينة فالصلاة مثلا خفف في الزمن للحاجة نحن تبقى عشرة إيه تبقى خمس صلوات في اليوم تبقى أكتيرا فلما شدت الزمن يبقى معناها ويتوجه مريق يبقى معناي معناها, معناها. اللي سنة دي, دي. اللي قلنا انا عنديني ما طيب عملت عند من من الصفات عند بعض اللي في القران ده طيب هنكمل ان شاء الله النهارده في حاجة جديدة يعني كلا الكلام الجديد لا أقسام لهاجم. فبيقول إنسان كذا تقسيم الواجب بنظر إلاته، وقسم الواجب بنظر إلاته إلى قسمين معين أو آخر. المعين هو مطلق الشرع لعينه من غير الأخير بينه وبين غيره مثل الصلاة والصيام والحج، مثل الصلاة والصلاة والصيام والحج والذكاء والحمداء. المخير ويواجه الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة وبعد رماء بين أشياء مجي؟ يعني انت على محصورة انت على تباري محصورة مثل كفارة, كفارة اليمينة إنها واجمة ولكن المكلفة مخير بين ثلاثة أشياء العفق أو إطعام, أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين وهذا النوع أن تراه معتزلة ظهور التضارب بين الإيجاب والتخيير وقالوا كيف ساموا جباً ثم وصلوا بالتخيير طيب. في <تصفيق> يبقى أول حالة بيقول إيه؟ الواجب أن تصل بالنظر إلى ذات يعني ذات الواجب ذلك إلى قسمين إلى معين يعني ربنا معين يعني لازم تعمل عرضة يعني فاشي ما تعملوش لازم تعمله لازم تصادق لازم a يعني vagyis te működhet, vagy تعمل ده teheted. Mi? A megáll, vagy a törvény a dálni h. Még egy telefonban vagy, vagy egy életcsatorna. Miért nem működhet életcsatorna, működhet teheted? Mi? Mint a szellem, a a hajjazdák, vagy a szép hajjazdák. Mi? A szép hajjazdák, mi? A المخيار هو الواجب الذي يخيار فيه المكلف بين أشياء محسوبة. يعني ما أصول فقه عكائهم في المسائل الفقهية بالمخير اللي هو خيار بين مكلف بين أشياء محسوبة زي كفرت اليمين مثله. وهالواجب ولكن ربنا عز وجل في القرآن خيرنا بين اللي العطش أو إطعام عشرة مساكين أو إيه أو في سواه. فربنا عزيزيز هو اللي خيرنا نبيه الكلام ماشي؟ طيب، بعضنا ما قالوا فيه واجب ومخير بالأشياء المحصورة وإنت مثال مثلا ليه؟ للدعوة، فقالوا دعوة لي مثلا واجب ولكن هل أنت يجب أن تدعو بطريقة معينة؟ لا، ربنا عزيزيز قال لك أنت يجب عليك أن أنت تدعو تادعو بالكلام تادعو الكتابه تادعو الدعاه الحريه تادعو الدعاه الطبيعيه تادعو الاستقوى تادعو اي النمو الاخر تادعو سمع وزي ايه الحاجات بقى على الطالب ده مخير بين اشياء غير محصول سمع المخير هذا النوع انكره النوع ايه الكلام اللي, اللي, اللي ممكن للمساله اللي احنا عملناها قبل كده ما بالهم ممكن في عناصر متعدده في الرئيس لوجود التضارب بين باجابه التخليل قال لك ازاي يبقى راج ويخير بين ثلاثه اشياء ماشي فالراجل الاصلي جه ابتدى بي. يتوزع بيه فازاي يتوزع بيه في نفس الوقت فخال المخلف يسمى ماجدا ثم يوصف بالتخليل طبعا أول راضي عليه Elle mász a Qurán, elki? Feho, ammász a Qurán, elki? Homa, átarról homa, törőn, hogy kitörőjön mász a Qurán, vólla, el, homa, a végén, amúgy, azzal, hogy, Na, hát nem de a mi, ez a mi, ez a mi, a mi, ez a mi, a mi, ez a a تكسر عنده. طيب، وربنا عزاه حتى ممكن تكسر بدأ أو لا أو كم؟ أفهمونا؟ طيب. بعد كذا بقى بعض العلماء اللي بقى هنا بقى عبر علماء الأهل السنة والمعتزلة وضيقي طرشوا كثيرة في الآخر لقينا الخلاف إيه نفسي؟ عشان كذا بيقولي؟ وهذا النوع من كذا الخلاف بينهم هو جمهور الخلاف النفسي لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن لوجود الواجب المخير. ما قالوا قالوا يقولون هذه الخصال واجبة على البدل يعني قالوا ايه الايه بتقول ايه الايه بتقول ثلاثه اطعم أو كي فقالوا واجب ماشي آه. لا يعني قالوا ايه قالوا ان ايه الثلاثه بدل لبعض ماشي ما نقولش اللي واجب منهم مخير لا يعني لو انت عملت ده يعني هم انت واجبة بس ده ده بدل ده بدل ده في الآخر قالوا بالام فهمان بس اعملوها بطريقه ايه تعبيكه شويه عشان يخرجوا من الإشكالية اللي عندهم الاخير ولا يقولون نرجع على تاني على اساس ان في الاخر ما بيقولش ان انت لازم تفعل الثلاثه ولكن قالوا اللي اللي أنت لو لو فقلت بس لو عملت واحد فعله عن بقية. ولا أنه يقسم على طرق الثلاثة كل من على حتف. يعني بيقولش يعني اللي أنت لو ترقت الثلاثة فتقسم ترى مضاض ويشي. ما بيقوله هي بيقوله لا اسم واحد. طيب والمزبطون يوم أحد السنة يقولون أنواجب واحد ما غير معيّن. يعني يجب أن يفعل واحد شيء غير واحد وقد جعل بعضهم من أثر الخلاف بعض العلماء جعل من أثر الخلاف بين السنة والمعتزلة في المسألة أن المكلف لو فعل ثنتين من خصال الكثارة بفعل واحدة، فهل يساب سبب الفرض عليهم أم لا؟ يعني دلوقتي دلوقتي في هو تطول الخلاف روصي في حالة من أشفر الخلاف هي إيه الحالي؟ اللي وإحد يعمل اثنين من ايه من خصائي الكفر فلنوحف على الاثنين هل يثاب على اثنين هم شتاب؟ هيثاب بس الخلاف إيه؟ هل يثاب هل يثاب؟ هل يثاب؟ هل يثاب؟ ولا واحدين ثواب الفرد و واحدين ثواب الفرد؟ فهو جعل مقتدر مذهب المعتزل أن يثاب عليهما فواجه فرق لي عشان هو يقوله الثلاثة فرق ولكن هذا بدأ إيه؟ على الآخر ولكن ممكن نرد عليه نقول له نقول له لا مش لازم عشان هو يقوله ده بدل فخلاص البدل فعل إيه؟ مكان أسقط المدد منه فبقى إيش فرد ولا حاجة ففهم معنا؟ مذهب الجمهور أنه على عليهم فواجه الفرد على الأخرى ثوابنا، عشان هو واجب غيره، ما نفعله واجب، والثاني العمل الأخير، فهو عشان هو أي اللي، وممكن كل غلطارته وخطأ مثل نفس الكلام عشان هو بقى بقى عن المؤمنين والبالي لا ثواب له، ثوابنا في ولا يخفى أن تقدير الثواب غيب عنه، يعني لا يخفى إن هذا تقديره غيب عنه، وتحكمه عوامل أخرى من الإخلاص والنفس بما يدبر الإنسان وغير ذلك. أو غير ذلك يعني بيقول مسألة الفواب ليه مش مسألة فتخية يبدأ يعني هي عمل كبير دي مسألة عمل علم اللي أعز وجل في علم اللي أعز وجل ماشي؟ طيب وبعدين هننتقل إلى أول حالة الواجد إليه؟ المخير فالراجحة عن نهج السنة إنه إليه؟ إنه فيه واجد مخير وده بنص الآية وده يخالف العقل فمسألة تضارب الإجابة والتخدير مسألة اللي أنت لو هتوجب الشيء في الشيء اللي أنت توجب فيه بيه. فيه ذا ولكن انتعلق عناصر متعارضة الجواب أنت بتوجب إل القفار وبتروح القفار أحد ثلاثة أشياء ممكن تأجيله ممكن, توقفها. ممكن, توقفها. ممكن توقفها. مشكلة زي ما عاقب مثلاً يعاقب التلاميذ ويقول لهم اختاروا ثلاثه من ايه أنا اقول هعاقب خلاص هيعاقب اللي هي في قفان انا هعاقب ولكن انتوا حاله من ثلاث انواع يا اما مثلا تفرموا الجزر يا اما تضربه يا اما تتزنوا طبعا ماشي العقل ده ايه ده منزع مش عقل ينفع عقليه تمشي قبل العقل الايه واش فرماز الخير وأوجب أحد الثلاث طيب. ثاني شيء تقسيم الواجب بالنظر إلى وقت. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى مؤقت وغير مؤقت. المؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا معينا له بداية ونهاية مثل الصلاة وغير المؤقت هو المطلق عن التوقيت الذي لما حدد له الشرع وقتا معينا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 فإن الوقت المحدد لصلاة العشاء مثلا يبدأ من غروب الشمس الأحمر ويمتد إلى نصف الليل لمن أعبرناه فهذا الوقت يتسع لصلاة الفرض، ولصلاة أخرى غير فرد العشاء أو غير فرد العشاء طيب بقى تلوقتي العلماء قسموا الواجب من حيث الوقت ماشي دي مثلا بعد أن الواجب جاء عاصل متعددة فأول حاجة أصل فعل تاني حاجة إيه؟ للوقت فنقسم الواجب من حيث الوقت إلى مؤقت وغير مؤقت. المؤقت ده يعني الشرع حدد لي وقتي معين. وغير المؤقت ده اللي هو مطلق عن التوقيت يعني لما حدد ده الشرع وقتي معين. ذي ده, ده نظر القفرات وذي الحجز اللي لما لبعض العلماء اللي قالوا اللي ذي الحجز واجب مطلق يعني مش ظلم. نسيم. لو الشفيعية. طيب. والمؤقت ده اقسمه تصمين ضيق اللي هو ايه لا يرتفع لغيره من جنسه معه يعني يعني الصيام بينفرد ايه لما بينفع صوم مرتين صوم يعني مرتين مفاصش تاخدش الصيام والموسع اللي هو حد انا الشرع وقت ما يتسع له هو لغيره من جنسه معه يعني زي الصلاه تقدر تصلي الظهر وبعدين تصلي الظهر من جنسه معه يعني الظهر وانصلي الظهر الثاني وانصلي الظهر الثاني وانصلي الثاني غير العصر فبقى في وقت يتسع إذا انت تصلي الظهر وتصلي الظهر أكثر من منه فلا يسموه ايه؟ يسموه واجد موسع ماشي فبالتالي احنا عندنا ثلاث انواع من الواجبات واجب مطلق يعني انت ياجر عليك ان انت تعمله زي, إيه؟ زي النذر والكفار متوجب عليك إن أنت تعمل نادي وتعمل إيه كفر طب لو أقولنا يعني لازم إيه اول ما يبقى, يبقى لازم صوم يوم يبقى لازم تصوم إيه تصوم يومين بعدها عصوم فهمنا لو في حالة توشى بالكفر يبقى لازم تقطع صوم ده لو لكن إيه مضبط بقى ما ده أول حاجة ثاني واجب اللي هو واجب إيه؟ موسع اللي هو بقى ليه وقت الوقت ده متسع بس ليه حد معين زي زي الصلاة فالصلاة ليها وقت مش شيء مش مضيق مش لازم أول مديد تعملها. ولكن معاكم نضغل للعصر معاكم العصر اللي ايه للمغرب اول مغرب خمس دار معاكم المغرب للشفقة الأحمر وهكذا نفهمها وثالث حاجة اللي هو الواجب اللي هو واجب مضيق وقت لا يتسع إلا لهو لا يتسعش لهوة لغيره المجلس فهم معاً طيب إذن بليل على الواجبات دي موجودة في الشرع؟ استطرار الشرع إذن الشرع في بعض الواجبات جعلها مضيقة زي الصلاة وبعض الواجبات جعلها موسعة زي الصلاة وبعض الواجبات ربنا أطلقها ما شيء زي ذي؟ زيء زي, زي الكثارة أو نش نش طيب والباقي وهذا النوع أنكر بعض الحنائية وجوده أنكر بعض الحنائية وجوده فقالوا ليس في الشرع واجب موسحا طب لي لي لي حنائية أو كذا قالك قال لأن التوسع لا ينافي التوقيت ولأن ما يسميه الجمهور واجبا موسحا يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه إلى خروج الوقت بالتثابت يعني هما الاشكال اللي بين عنهم بقى ان احنا ما نحطوش حتت عناصر الواجب دي قالوا موسع ازاي موسع الواجب وينفع ان هو واجب يبقى, يبقى ازاي يبقى واجب وينفع سيبه في الوقت ومن ينفعش في الوقت معنى واجب يعني ما ينفعش اسيبه الوقت ان واجب إذا انتعش في أول الوقت، إذا أنا وصلت في أول الوقت، طولي أفن، وإحنا لا هي الشريعة هم يقولوا كذا، يعني الشريعة جعلت اللي اللي, اللي من هنا ل هنا، فمعنى كذا اللي أنا إيه؟, إن أنا أول أقول إيه؟ أنا في أول الوقت، إذا ما نرش اللي هو واجب في مسحة، أنا ما نسموه، أنا هتعملون في إذا تختلفوا بعضهم قال واجب في آخر الوقت، فقبل كذا يبقىش واجب في آخر الوقت يبقى إيه؟ بواجد. أفهم معنا؟ تهميل الشريعة من غيره، حد يشفع بالشريعة كتير لو عنده الشريعة زي الواجب وفي أول الوقت من أشواله، وهذا واجب وثرة الوجوب أول الوقت بالتالي بالتالي أول من جاء والوقت هو يعني معنا كده لو أول يبقى وده مش موجود في الشريعة، الشريعة بتقول إذا أنت لو مصلح في أعمالنا كذا نمشي على children, the members told them not to develop يعني، but this is the solution. One who says that they're notrupulousness, الوقت، have left for such a time. طب will cause them harm. This gives people his livelihoods andchincharges the ones who wrap up with their head, a bit is not the waiting So you say it's notULO? Most بس them some بقى but you don't realize it's عشان تنفع They can find طب قوم الحنفيه قالوا انتوا دكتور بالوجه الموسع فالاموره قال لهم اه قال لهم تقول ايه خالي والنافذه ان واحد ما تعلمش يعني واحد ان ولادي ما ص يعني إيه يعني انا ما صليتش الضهر قبل العصر انا ما اقسمش فالاموره قالوا ما اقسمش قالوا ايه خالي من الناس اللي بعدي وخلطات بقى كبيره الاستثناءات تتحلل ايه تتحلل ان نقول ايه الصلاه واجب في اصل الثاني او الشيء ده واجب ولكن ربنا عناصر الواجب العصر متعددة ولكن ربنا خير في الايه جعل فيه توسعة في الزمن فالادله ان الصلاه واجب ولكن في الزمن مش مساله الزمن بس بقى في توسعة أما مسألة اصل الفعل ف اصل الفعل ايه واجب وصدق المشكله فهو معنا لك عبدالله في المرة المتأخذ المرة الثالثة فبيقول إيه؟ وهذا النوع أنكرى عبدالله والحجرة عليهم قائمة بوجوده في الشرع فالصلاة التي لها وقت حدده الشرع فهو أوسع مما يحتاج إليه المكلف لعدائهم وقد قال في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي الصلاة الخمس مرة في أول وقت ومرة في آخره ثم قال الوقت ما بين هذين وقد انقسم الحنفية عند الجوالي عن هذا الدليل إلى فرقة فرقة قالت الصلاة في أول الوقت نفل سد ما سد الفرض ولا تكون فرضا إلا حين يضيق الوقت فلا يبقى منه إلا ما يكفي لأدالين يبقى إيه أو الفرقة هارف الصلاة أول الوقت تلقى ولكن نفل النفل يسد ما سد الفرض يعني لو عملته خلاص أمتها إيه عملت الفرض اللي عليك ماشي ولا تكون فرضا إلا حين ايه عندهم يعني يضيق الوقت فبين قام منه الى ما بعد ايه ده خمس اخر حمله وفرقه قالت وبعدهم حتى قال تستحق استحباب الصلاة الصلاه لان موجود فعلا احتمال حد اللي عندهم ليه عشان اخر الصلاه دي هي فرض لان كده ده ايه ده سنه فالفرض وفرق فارق من صلى الصلاة في أول الوقت تكون في حقه فرضا إن جاء آخر الوقت وهو مكلف بالصلاة أي بالوعظ فإن جاء آخر الوقت وليس بأهل دم للصلاة عدلنا صلاته وقبل ذلك هفده يعني اللي صلي في أول الوقت هتكون في حقه فرضا بس العبرة في الفرضا برأيه لآخر الوقت فلو جاء آخر الوقت هم مكلف بالصلاة يعني بالعقل يبقى صلى الصلاة أول الوقت به جزاك الله اما لو جاء اخر الوقت وهو جنن مثلا او لسه ما بلغش الصلاه اللي صلات اول الايه في اول الوقت هتبقى نافل نافله فعند المذهب ده القول ده لو واحد قام صلي في أول الوقت الظهر مثلا وبعدين بلغ قبل آخر الوقت بايه بنص ساعة يبقى عند المذهب ده الصلاة كذا إيه رخعت فرد نشيط وعندما ذهب الجمهور الصلاة كده ايه؟ لا في لا طب هل يجب عليه قول صلية الله بسم اختلف إختلف بعضهم أن هو صلى وفعل الأركان والشروط فبعت عمي عليه فهي فعل الصلاة واجبة التي هو يفعل عليها ولا يفهم لكن هي الصلاة نفسها فعل اللي هي نوا نيدو فر نجب في بعض قال لا يعني من الجمهور من قال لا هو الصلاة الصلاة اللي تحسب عنها فلك يصليها ليه يصلي ليه يجمعين صلاته مفهوم معناه لا التالت فلك قالت الوقت يتضيق عليه بالشروع فيها فإذا شرع فيها فذلك وقته يعني عندهم بعض الوالي هي, هي وقت مضيق مش ماسع بس أول ما شرع فيها يبدأ بقى وقتها فلو صلعت أول خمس دهي في الأباء وقتها فاولي خمس دهي فلو صلعت ايه أكيد بقى وقى كما صلعت ايه سنة. وبالتالي عندهم ما يطعش يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة يبقى كتلا ضيق لو خرج من الصلاة بغير عصر يبقى عنده اشكال مفهوم معا؟ طيب هايجي بقى يرد عليهم يقول لهم إنهم يجوز تركوه في أول الوقت دون آخره يجاب عنهم ها وما بنقوله إذا إزاي تقوله اللي هو واجل موسع وهو يجوز في موضع وهو يجوز تركه في أول الوقت دون آخره فهذا ما هو يجوز إذا نفعش المود يجوز تركه في أول الوقت فالجمهور قالوا يجاب عنه الجمهور يعني عنه بأنه في أول الوقت يجوز تركه بشرط العزم على الفعل في الوقت الآتي ماشي؟ وهذا يختلف عن حد المندوب فإن المندوب يجوز تركه بلا يجوز تركه بلا شرط. فقالوا هو يجوز تركه بشرط. لذي أنت تعزم على فعله في الوتره كذا. يعني أنا أعزم على على أن أفعله قبل انتهاء صلاة الصلاة. وبالتالي هنا يختلف عن المندوب ليش؟ لأن المندوب يجوز تركه بلا شرط. من غير العزم. أما لازم وصى على بدءه من العزم. ماشي والخلاف بين الفريقين راجع إلى أن سبب وجوب الصلاة هو آخر الوقت، أم كل أجزء من أجزاء الوقت يصبح سبباً. فالحنفية تَمَجَّلَ آخر الوقت، لو أن بعض حنفيين أُمْكَرَ التوسع فيه في الوجوب فوَقَالَ سبب الوجوب هو آخره الوقت، فبالتالي منفعش من, من وجوده. ومن جعل كل جزء من أجزاء الوقت يصطف سبلا ينفع من كل جزء يصطف سبلا أثبت الـA بوجه الـA الماس. الموضوع ده أنتوا ممكن تقولوا إزاي حافيه وكذا. وأول ما خلفوش ما خلفوش اللي في الآخر لكي ينفع تصلق أي وقت أنا أقاتل إيه في الوقت. ولكن أنتوا ممكن تقولوا مستغربين عشان خلاص أنتوا هذه المسألة بنذكرها ذهية والموضوع عادي. الأصول من أولها. من بتاع المصح ماشي تنظره في الادب فالحافه ما هيبقوش في الآخر اللي ان انت ينفع تصلي في أي وقت من الأوقات ولكن هم لما لاقوا ان انت بتينفع تصلي في أي وقت من الأوقات انطروا في حته مساله ايه واجب في الوقت المساله هي بص ايه فرض اول يعني احنا لو قلنا بقى عناصر واجب متعدده فاصل الفعل واجب اللي هي الصلاه والزمان ربنا وسع فيه المساله ايه تبقى سهله من ناحية العقل والشرع فمشكله و الشرع طارق دي بوجودي واجب من ايه مثلا طب ما هم ممكن يتدخل اخلاقي صح بس عن الخلاف اللفظي ده اللي انت بتتصوره لفظي مشترف قوي بس هو اختلاف يعني هتفرع عنه مسائل غير المسائل اللي انت متصورها عاملها دلوقتي ماشي طيب ده كلام الكتاب احنا عايزين نعرف شويه فاضل نعم وفيه قالت من صلى الصلاة في أول الوقت تكون في حقيقه ضرب إن جاء آخر الوقت. ده شو؟ لو ج يعني إيه؟ لأننا يعني يعني دلوقتي واحد صلى الصلاة بعد صلاة ضرب عشر دقايق. نشوف. لو جي لو جيه قبل العصر بخمس دقايق وهو مكلف بالصلاة يعني غير عاقل. بس في هذه الصلاة لو صلاه قبل الوقت الوقت لضرب. أما لو جيه قبل العصر بخمس دقايق أو فهو كان صليه ما بلقش قبل عصر الخمس ازاي يبقى الصلاة دي صلاة في الوقت دي تحسيبه نجد طبعا الرأيه ضعيفة هم اشكلة عندهم ايه هم جعلوا العبرة بالوجود في اخر الوقت عشان هم من ناحية العقل ما جاتش معاهم ازاي يتقواجد ويجوز تركه في اول الوقت والسنة ذلك يجوز تركه في اول الوقت فا ازاي يتقواجد في اول الوقت يبقى الوجوب ده سبب الوجوب بقى ايه عندهم آخر الوقت فلما بقى سبب الوجوب آخر الوقت فبالتالي لو جه آخر الوقت عليه وهو مش مكلف يبقى بالتالي ايه الاصلامه الاشخاص ده رايهم أما الجمهور جعلوا سبب الايه سبب الوجوب كل جزء من اجزاء الوقت كانوا عندهم قول مين لو بنا قبل حفصه مثلا 10 هو المرجوب عليه يبدا الوقت ده اه عامل كده خلي كده لا لا قلنا ماشي ودعم الكل بس إيه اللي بس عند الجمهور عند الجمهور ولو الحنفيه برضه عندهم لو وقت صلى في اول الوقت لا على رأيي ده لو وقت صلى في اول الوقت صلاته دي صلاته طيب ده بيقول قال لي في ده لو انت شفت حتى امام محمد بن حسن في في الموطن في وادي الموطن جايب قال لي العاترين جايب لي انا طيب طب ايوه من اللي يضرب على ضهر المحل المتلبس صحيته صحيته دا هو المنظوم المنظوم كده انا مثلا صحته في حاجه وهدته خطوه صغيره اه كلام ده يا ان شاء الله كلام جميل طيب كده دلوقتي احنا بقى عايزين ايه نفهم المساله بالتفصيل اول مساله الواجب ايه دلوقتي الواجب المطلق ولا الواجب الموسع ماشي احنا عندنا من ناحية وصول الفقه من ناحية محاصلة الشريعة حكمة الشريعة إن يبقى فيه مراجب مطلق في واجب مطلق ويبقى فيه واجب موسعة فبحكمة في حكمة للشرع اللي جعل اللي ده واجب وشدد فيه لأهمية هذا الواجب ماشي اللي هي زي مثلاً افترض الصلاة فالصلاة مهمة فالشرع ترضي على جزء إيه فيها وجعل من يتركها ففي حكمة لهذا الواجب حكم الشارع من اللي يبقى فيه سعه في الوقت فحكم الواجب المضيق او الواجب الموسع اللي يبقى فيه ساعة وفي الوقت ليه عشان رفع الحرج ومواثقه حاجات الايه الناس لما استقرت حكم الشريعه الواجب المضيق والواجب الموسع ليه ربنا وسعه ليه ما جعلوش مضيق هنلاقي إما اما بسبب رفع الحرج على الايه أو بسبب مواثقه حاجات الايه الناس فبالتالي إحنا بقى مليلي محصن في الواجد الموسع ننظر إلى العبد المكلف هل في تركه للواجد في, في أول الوقت؟ هل هو أحد بالرخصة وهو معظم لأمر الشرع إذا هو لا واجد؟ هو متهاول لأمر الشرع في مسألة الواجد الموسع والواجد المطلوب؟ فنفترض مثلا مسألة إيه؟ خلينا في أكبر مسألتين فيهم ثلاثة في عند العلمات a második a végzetes kötelezettség. A Hajj és a Sajd. A Hajj, mint például a kötelezettség, a Sajd, mint például a kötelezettség, mi? A második. Tehát ugyanaz a Hajj. De في نصوص كثيرة شددت في مساله الايه الحج وفي نصوص غيرت الايه سهله شويه الايه يعني عند بعض العلماء ان مش لازم يبقى أول ما تقدر حاجه حج حج عند اي شتاين ماشي فايه فبعض العلماء اهرب بنصوص التجديد وجعلها أقوى علمي الادله اقوى من نصوص الايه تخفيفه بذلك جعل الحش واجب على الفضل وبعض العلماء لقى اللي في تيسير فجعله واجب على ايه؟ على الطرف ماشي؟ وبأينا الرأيين دولة أراه ماشي؟ فبأراء دولة قالوا ايه؟ انه بقى تلاينا خشدة مع نقشدة فه قال له على الفور يبقى معنى كده طال قال له انا دلوقتي هو على الفور اللي على قال واجب على الطلاق ده يبقى لو انا محتاج اتجوز هو حاجه هي كبيره هل لو انا ما حجتش في مسألة على الفور يقول له واللي ما قوي هو على الفور بس ايه بس, إيه؟ بس, إيه؟ بس فيه عند الحاجة. إذا كانت الحاجة كبيرة، وإذا كانت إذا كان دارنا أنت محتاجة أني، فتبقى إيه الحاجة كبيرة فيسهل علي، فيوجد العلماء بالو قالوا إيه؟ قالوا إن إحنا وضعنا إلى حكمة الواجب المطلق أو حكمة الواجب النص على في تجديد عشان هو مهم في تعظيم الصالح، في نفس الوقت في تخفيف من ناحية إيه من ناحية رفع الحرج وما فقط حاجات الناس، فأول فشترتوا للواجب المطلق أو النص على شروط. هذه الشروط لو وضعت تضبط مسألة الرجل المساعرجل ممكن واختارها في الشروط فمش معناه رجل مساعرجل مطلق يعني أنا راحتي أطيب لي عشان لو لقينا النصوص في مسألة حاجة النصوص في الصلاة النصوص في عموماً في الدين رجل مصامن لا هي شددت فيه مش لين طرحتك يعني مثلا إيه صلاة رجل مساعرجل ممكن أطلع صلني أبدي مقر بحناز ذلك لا النصوص طريقة النصوص في النظام مش لينة فقالوا هي الضوابط اللي ممكن الواحد بيأخر بها الصلاة أو الإيمان ومتضر بمعنشا فأول دوابط قلوب وبقى كتير من رمائك كلمة فيه أول دوابط العزم على الفعل العزم على ايه؟ على الفعل فقال لك إذن الوقت في الصلاة كمثال وعند الحج عند الشفاعية قالوا لازم تكون لو أخرت الحج أو لو أخرت الصلاة لان تكون نيتك ان انت على الايه الشراء ودي على ثلاث اقوال في قول لم يشترط العزم على الفعل وفي قول اشترط العزم على الفعل وفي قول اشترط ان انت ما تعملش العزم على الفعل يعني ما نعزمش على الطلب ماشي فعلى قول اللي قال يجب التعزم على الفعل قال انت لو اتاخر نص ساعة ساعة لين ساعة لما يكون لا بد من أن تكون عازم على أنها تصل صلاة وقتها وعلى قول الشفيعين قالوا بالله التخليص الحس قال لا بد أن تكون عازم للتناول الحين نشل قول الثاني قال لا يشترط العزم على فعل إلهي أن يشترط عدم العزم على عكس الفعل الو اهم حاجه تكون مش ناوي ان انت ما تصليش. يعني لو انت ما تصليتش يبقى اذن أما لو انت ما نويتش دي بس بالك دي ولا دي ولا بالك بس انت ما نويتش نويتش مش هتصلي ولا هتصلي. دي مش مشكلة. لكن لو انت مش هتصلي بقى بقى بقى بقى. معنا؟ أما لو نويتش من التشريع برده لو انت ناوي ان انت مش هتحج مش هتحج يبقى على خلون ايه لازم انا مش هروح دي ده الحاجة على طرفه ماشي الرأي الثالث ده فريق من الراي التاني اللي هو قال ان مش شرط العزم على الايه يعني في اخر مقدمه خالص وكمان تلا إيه؟ أول شرط ضبطوه في ضبط النص فكل على ان لا يمش... يعني يجب ان لا تعزم على العكس الايه على عكس يعني ما ينفعش لو انت مش الثاني بارد قالوا ايه ضمن القدرة اللي لازم يكون الشخص هو الواخل الواجب فيه يكون عنده ضمن القدرة فعلى هذا على مذهب الشافعية لو واحد هحرش ومعه فلوس وعنده احتمال ان الفلوس ما تبقاش معاه بعد كده يبقى عليهم معين لهم عندهم الحج واجب على الطراخي ولكن عندهم الحج الواجب عليه في البداية أو نفترض فرصة للحج يعني الشبكة مثلا بديت له متيسير بدل عشرين ألف خليتها ربعة وهو مش هيقدر يجيب بعد كده لو الحدي وقت بديم ألف ولا شوف ورميانس ماذا؟ في الحالة دي قالوا يبقى في الحالة دي ما ينفعش أقر الحجم يعني هم يرى الحج يوجد بعد إيه؟ أكبر لأن في هذه الحالة ما يمفعش برضو طب نظر الصلاة مثلا امرأة هي ما حضرتش بس عندها ضمن اللي هي طحيط بعد إ بعد مثلاً احتمال تعب ربع نص ساعة كذا، ففي الحالة دي يجب عليها الصليب، فبدي عندها ظن اللي هو راد التحيم، في هذه أول ما يجي وقت يجب عليها دي تسرع بالصلب، ففهمت مع؟ برضو واحد مثلا هيعمل عملية وهو عنده عارف اللي هو راعي عملية الناس غيوبة الغيتي بعد انتهاء الوقت في هذه يجب عليه إنه هو يصلي الصلاة قبل الوقت. فاشترط ضمن القدر القدم. اشترطه ايه؟ ضمن القدم. بعدنا برضو اشترط ملاحظة الإذن. ودي يعني إيه؟ اشترط يعني هو اللي هو معناه يعني اللي هو ملاحظة أن الإذن هو الذي أجيز الشرح هو الذي أجيز ذلك. يعني ملاحظة إذن الشائع اللي أنا ما أخرش إلا لأني عارف إن الشرع يجيز ذلك. ولا أولى ذلك لكون صلته قبل الوقت. وبرضه على راي الشافعيه مثلا لو قلنا ان يعمل بيعمل كده عشان هو عارف ان شعور بيستهين من الحاج ف هو منظمش الحاج اول مش فارقه مع الحاج ده هو بيعمل كده عشان الشرع يجازيه وهو مقتنع مثلا برأي الشافعيه روع حاجه ودي برضه اختلف, فيه اختلف فيها دي اخذل فيها شويه اللي هي ملاحظة الحاجب اللي هي ملاحظة ايه الحاجب فقالوا ان الاصل مثلا دي بقى اللي قالها كثير من الشافعيه مثلا في الحاجب ألهو يجب على الطراخي ولكن إذا كان عنده حاج الحاج إيش جعلته يؤخر الحجر. فهم معنا؟ فاا طالب على رأي شفعي هنا هيوصلات الزواج مثلا ما يحلي عاد الجواز. لو له هو يجب على الفور، إذا الحالة ما ينفعش يترك الزواج يترك الزواج ما ينفعش يترك الحجز الجواز. إلا لو كان الزوج ده يعمل هو الزوج اللي هو إيه لما يجوز فيها روعة من في الزمن، حالة بقى إنها قصوى. ولكن على رأي النشفيين هما قالوا اللي ممكن يجب بس إيه بس بشرط مرحلة دي بقى لو الحاجة دي كبيرة على فكرة بقى في المسألة لو الحاجة دي كبيرة هيجوزوا له هو يتجوز مثلا أو يعمل كذا أو يعمل الحاجة مع الشروط التالتة وهي عايز من وين يحصد من ضد القدرة ويلاحظ إذن الشارع العام نقول معه وبرضه إحنا ظلنا العلماء اللي قالوا واجب على الفور بعضهم ما إيش على الفور ووإيه وووإيه وشدد على مسألة الحاجة اللي برضه تحتاج على ضرورة خصبة لا يعني خاف بعضهم جعلها حاجة كذا ما زالت ضرورة يجوز معها برض الحج وبعضهم جعل حاجة ما تدلش على بس ايه برده حاجه شديده بيجوز معها ودي ما دام بقى في الاراء المتماثله ليه مثلا لو على الفور وسهل الواحد لو عايز يتجوز هيجي واحد يديها في رشيه فقيده ايه اراء متضاربه فان شاء الله متضاربه ولا حاجه هو بيجمع الاصول دي يقول على الطراخي ويحط ضغوط شديدة شويه عشان هو واضح ضغط من ايه مش معناه واجب على الطول اللي هي يعني كل ولا واجب على الطراخي اللي معناها بحب بح لا هي ولا, كدا ولا كدا. كده، ولا كده، ولا كذا غابت للتنين. مسلا. طيب. برضو نفس الكلام في الصلاة في الصلاة مثلا بعض العلماء قالوا اللي هالأخر الصلاة عن وقتها ده شوية يعني الساعة عشرين ساعة ونص كده، لو هو مستهيل بأمر الصلاة ومشترا معه بيدعى القرى أو ببيع مش حالة مفيدة أو ما فيش حاجة عنده بعضهم من العلماء ملأثموا ومقاولي ده معها ده قوية مشكلة ممكن بعضهم ملأثموا وقالوا لازم عشان يأخر الصلاة يكون تحاجم بعضهم ملأثم نفهم معنا؟ فكل ده نظره إيه؟ نظره اللي الأصل في الواجه الموسع اللي هو مشدد فيه ولكن الشرع عله اللي هو جعده في ساعه رفع الحرج وموافقه حاجات الناس فلما انتهى رفع الحرج وموافقه حاجات الناس فبقى عندهم يجب اولا عشان ده الاخذ فيه ولكن هو ربنا اخره العله العلة دي انت فاهم انت ايه وجب الايه ثم بقى في وجهه وموافق نفس الكلام يعني ربنا جاز الاطلاق والعله بس العلة لما انتهت مابقاش في حاجه مابقاش في ايه يعني ما في حاجة يعني هو مش يعني هو يدفع الحاجة وما فيش حاجة لو يترك حاجة فحتى الألوة في عالطراخي كثير منهم دائما من أنتهى من ليه؟ عشان هو اشترط موافقة الحاجة لأن الأصل في واجب إنه هو مجدد فيه وهو أطلق أو وسع فيه من أجل إيه علده يعني رفع الحرج ووافق حاجات الناس فلما انتفت العلة انتفى حكم التوسعة فبالتالي بقى إيه بقى في حق هذا إنه ما عندهش حاجة ورجع عالطراخ تفهم؟ نجم؟ طالب تختلف الشدة في هذه الضوابط على حسب إيه؟ على حسب استقراء الشرع في الواجب نفسه. فدي قارئ يتابع شو بقى بيشوف النصوص مثلاً تذكر حش، هنشوف النصوص كلها بتاع اللي في ضنقة فيها اللي هي سهلة في فيها لا شتتة. وتحاول توزنها هذي هي تبدأ. ملزم على فا ولنجرع فا. ولو قلت هي واجب على الطلاق نبص بقى لازم تشترط الاربع شروط ولا ما تشترطهمش ولا ينفع اشترط اثنين وينفع اشترط على حسب النصوص النصوص هاي اللي محددني كل ده اشترطت الاربع شروط هو الغالب الواجب الموسع يعني دي الثلاث شروط او دي طب هتبتدي موافقه حاجة من الاتنين دي الحد بتاع حد ايه على حسب قرض استقراء الشرايع استقراء النصوص وصلنا وهكذا فتلاقي مثلاً في الحج معظم العلمات شددوا عشان النصوص في الحج التشديد فيها أكثر من تخليفة فتلاقي الجمهور واجب على الفور والذي قال الواجب على الفور لا بعضهم بعضهم سهل في الحاجات بتاعت الناس طيب واللي خففه اللي هم ما واجب على التراخي كتير منهم شدد في الضوابط بتاعت الواجب ليه عشان لقوا الواجب الحج شددوا فبالتالي لو تنظلت الخلافة تلاقي قرية جبعية يعني في الآخر هو الخلاف المثالة إيه لو واحد عايز يتجوز واحد عايز طبعا. لكن واحد كده هو يقدر يحجب ومشترع معه ومفيش حاجة ولا لها حاجة ولا لك أنا مش حاجة فتلاقي عقد الكثير من الشفاية هو ياسم برضه يعني في عمام الشفاية لو اندي نواش بعتقالت ليه عشان بقى اشترط الضابط وقفت الحاجة عشان الضابط يوم شونه و هكذا ثم معا برضه لي م مثلاً الصلاة تلاقي التجديد في الصلاة مثلاً التأخير أخف شوية من التجديد في الإيم في الحاجة ما بعضهم أصلاً ما اشترطش الحاجة وبعضهم اشترط ما فضل الحاجة بس على خفيف عشان لاو النصوص نفسها النصوص نفسها تاهيرت شوي في مسألة الوقت مفهوم معنا ولكن مثلا اشترطوا ضمن القدرة واشترطوا العارم على الفعل واشترطوا ما فضل بشدة وهكذا تلاقي على حسب النصوص هنيجي في مساله الكفارات والمضور نلاقي الشروط أسهل شويه عشان لاقوا الشرع ما شدتش خالص في مساله الايه الجنابه بشده فتلاقي ما موافقه الحاج لكن اشترطوا مثلا عدم العدم على طرف الراعيه وايه مظنه القتل على حسب استقراء الايه استقراء نصوص الشرع ممكن نفس الماجي نفس استعماله المغير نفسه الاربع حاجات اللي احنا عاملينها دي تختلف الوزن تختلف طريقة النصوص في التعامل مع الواجب الماس أو الواجب اللي معنا النظرة يعني يعني لأنه هو تأثيرات في الفقه المضاد في الحالات اللي فيها واجب مطلق أو واجب ماس. فهون معنا لا في إشي. اللي زاف المضطهف اللي بيه. فترة ونص ساعة. هاد عن سؤال. يعني ده برضه في قلت وقت الحج من شوال اوقات 10 بس لسه ما حجش يعني الحج ليه صوره ضل ماقول ضل مشوس طب انا لسه ما حجش هو كان ناوي يحج السنه دي على راي راضي لو سعل تاخير او والله مشترط حاجه وبالتالي بس لسه ما نواش يعني او ما دخلش في أما اما ظهر الحج فرض ترابك عشان النصوص قالت لو دخل, دخل الاهرام صار كان حاج أو معتبر بيثم مترك الحج او العمر حتى العمر اللي هو مستحب حتى الحج الثاني اللي هنا عليه بس حتى لو Igazából, ha a szemünkben az a szemünkben van egy ilyen. De a nem, النقط ده غير مؤقت صلى الله عليه محمد وسلم سبحانه و الحمد لله سبحانه وتعالى قلنا من الوجوه متعددة منها عاصم الفراق ومنها زمان ومنها ومنها صورة الأباء ومنها الشاعل طال حصل الحاجات دي ايه كلمنا على مساله الانفصال من المعلم عنها بقى على اللي بالنظر إلى الوقت باء بكل الواجبات مشددة في أصل فعلها مشددة فعل ولكن بعض الواجبات ربنا سهل في الوقت الصغير وبعض الواجبات ربنا سهل فيها أي في الوقت. في وجبة مطية وفي وجبة موسعة في وجبة نظرة. في الواقع في بعضهم أنكر في الواجب المطية والوجبة الموسعة لي على شأن هو يعني عنده مش مش مش داخلة مع بعضها زي وجبة في فترة يجوز فعله. لو استرجف أولي ذي في أطول راجح اللي ما فيش مشكلة خالص لعشان ننظر من جهة الأصل الفعل اللي هو أجب ولكن من جهة الزمان ربنا خير أو سهل في الزمن وبعدين كلينا اللي إيه يعلنوا وضع ضوابط لتأخير الواجب المطلق أو الواجب اللي الماسبع. الضوابط ديت من هي أولا على التكراء استقراء حكم الشائع في إنه هو يشبت الواجب وأهمية هذا الواجب. واستقراء عدل الحكمة وش والمقصد والعلا في نيل الروبنات وجل جعل موسع وانا الروبنات جعل موسع هي لرفع الحرج وما فقط حاجات الناس تبتدي جعل ضوابط وبنية على المسألة دي فاولنا اللي عماء ما رض في مسألة الحين الواجب المطلق الموسع او الموسع يعني فمنها اول حاجة العلم على الفعل لا الاخر ودي بقى مسألة اللي يعني يأخر أي واجب مطلوب أو أي واجب موسّع، يلزم يكون عاجم على إنه إيه يفعل. وإلا بقى خلاله ما نقدر على فعلي على ثلاثة أقوال. وعندنا حاجة ضمن الخدمة، يكون عنده ضم، لو يستطيع لو يفعله إيه بعد التأخير له. ودينا دخل مثل بيجي مثلاً عملية. يجب عليه صلاة الظهر ويعمل عملية العملية بعد الظهر بساعة وعندما تخلص الأعمال بعد العصر وفي الحالة دي يتضيق عليه الواجب بالتالي يجب عليه صلاة الظهر قبل ما يعمل العملية ما يبقاش واجب فيه وموسع البطر العصر الحق وعندما تابت حاجة قمنا إذا نقل بعض رماء هذه نعني من حوة الإدن وهو بيجب يؤخر الواجب له وبيلاحظ الشارع ألي منه في بانك يلاحظ الشارع إيه؟ قلنا له في بلاية فهو لم يؤخر إلا لأن الشرع قلنا له ولو لأن الشرع قلنا له لا, لا إيه؟ لما أخذه رابع طابط إذا ملاحظة إيه؟ ملاحظة الحاجة وقالوا إذ العلم في مسألة الوقت دي في مسألة الوقت دي وإذا في ساعة الوقت هي ما حاجات الناس الحرج. فإذا انتفد العلم انتفد إيه؟ متى <تبعهم> تجمعه وبالتالي لازم يكون في حاجة. أما لو هو مثلا عند مثل عند الشفعين لأنه هو ما عندهش حاجة وعندهم اللي الحج واجل على طراخ مش على طراخ. مثله هو ما عندوش حاجة تجعله بسببها يؤخر الحج عند كثير منهم وقت لقال منهم ما على الطراخ مطلقًا. لكن أنا على الطراخ مع ملاحظة الحاج يعني إذا يوجد الحج. ولكن لما يجعلوه على الفور لي عشان لو جعلوه على الفور يبقى على الضرورة إذا لو في حاجة ما ينفعش ترى هم باستمرار بلدي الشرع هم في لأ بالحج لا يعني ممكن على رأي شفيع يعني على الحاجة مش الضرورة ياخفون معاً طيب قلنا طلوب دي بتختلف على حسب النصوص وعلى اختلاف الوجبات المنساعة والمطلقة. فبعض الواجبات المطلقة والمصاع شد عليها في الضابط دي زي الحج فندرج من تجديد في الضابط دي اللي بعض العلماء جعل الحج واجب على الفور ولكن لو إحنا نظرنا للمحيرة العملية هتلاقي منهم مرتاح من في مسألة الحج فما زعلوش واجب على الفور بمعنى إن أنت ما ينفعش يؤخرو حتى لو جرت حاجة مهمة كأي بعضهم معنون ويراقبوا فايد كأي سهل فيه أي مثلًا لو حاجة زي الزواج مثلًا أو زي حاجة أخرى مثلًا زي معاطف الأبناء أو حاجة زي ما يدخل أولاده المدرسة، لا بعض المشايخ يفتي علينا بأنه هو واجب على الخط، ولكن يفتي بأنه يجوز كونه بيفتى كده؟ عشان زي ما قلنا الواجب نفس مرضي، الواجب نفسه مرضي، وبرضه في نفس الوقت كمان الضوابط بتاعت إيه تأجيل؟ هي الحاجات دي مش هي مش ضرورية يعني انت تخطط خطط وخلاص لا أنت بنشوف الشرع نصوص الشارع وفهم الصحافة وترتصل للضابط بتاعه فالضابط ده ممكن يختلف من واجب لآخر مش لازم كل الحاجات دي معاك. فهمنا على حسب استقراء النصوص على حسب استقراء النصوص وفهم الصحافة للنصوص دي وتلاقي اللي قالوا اللي هي واجب على الفراخ زي شفيعية. لم يتبعوه شكل وخلاص؟ لا اشترطوا شوق، فاشترطوا حزق العزم على الفعل، واشترطوا ضمن القدر، واشترطوا ملاحظة إذن، واشترطوا كمان ملاحظة الحزم كثير من الشفعية قال، لو أنت ما فيش حاجة لن ترك الحزم، فاين تقاتل؟ يعني هم يروا واجب على ليه؟ عشان عندهم ضوابط الواجب الموسع الواجب المطلق، ومنها ملاحظة الحاجة اللي عمنا عندهم من عدة من التوسعة مواقفه حاجات الناس ورات الحرج على الناس فإذا انتفى اذا زالت هذه العلة فبالتالي يبقى هو يقدر على الطرح اهو بس في, في حالة الشخص اللي انتف عنده العلة دي يبقى ايه يبقى لازم عليها ماشي كمان الكلام ده بقى الضبط ده يفهمك كلام العلماء ما يبقاش ما يقول مع اطاق وبيفتي مثلا بين فلان آدم لو ما حدش الثماني يبقى هو ده بيخرب ما بيخربش هو عامل مغالط من النصوص الشرعي بوابه المسائل فاش لا اللي على الفور ويمسهل لهم مثلا في الزواج مع ان الزواج مش هلق. يعني مع اهل الزوج مش برضه مش بيخرب بس مش هاقول طبعا الزواج ده يعني حاجه يعني الناس الحاجه شديده عندي يعني مش مش يعني مش كده وخلاص مش زي الزواج ده عشان الزواج عندنا مختلف عن الناس بس انا اللي يعني المساله ايه لياكم ماشي فإيه عشان عادي يعني عادي اقول ان انا اقول في كده كده بعض الاعماء الاوي كده هو ما يعني الأرض لو في حاجة مهمة، ما وصلتش لسه البلوره فعند بعض نعمل ايه على الخام بيسهل للشخص ده ليه عشان هو نفهم معانا عشان عنده الجوامد دي فورا كده لا قال في نصوص شادده فده نصوص إيه ده فهو عايز يجمع فبيجمع بقى بالايه طيب أقولنا تختلف الشدة في هذه الموابط على حضر تطراء الشعر في الواجب نفس الحاجة مثلا لها جديدة أكثر من الصلاة والصلاة هي جديدة ولذلك هي تلاقي العلماء شفها متفقنا على حفة ما يفعش عدم على ضرق الفعل ومش المتفقنا على ظن القدرة و المضفقنا على لحظة الإذن ويكي مثلا في الموابط فتتت في الحاجة على الصلاة هي مختلفين وبعدهم قالوا لا تجد من حاجة وبعدهم مش الحاجة وبعدهم قالوا لا تجد من الحاجة على بالغاية حصل النسوس بصلاة على حسب تهمون مفهوم معنى وهكذا ويجي الصلاة مجدد فيها اكثر من الايه من النذر والكفاره وهكذا فهي تختلف ابتداء الوجيدات برضو فادي ايه الوجيد طيب بقى؟ وقد يبقى, يبقى وقد يبقى وقد وقدنا على الخلاف مسائل ايه فرعيه الخلاف اللي احنا قلناه ده في بقى خلاف كبير في مساله المبني على ضوابط تاخير الوجب الموسع على الوجب الايه يعني الالو الجوج مسعة ولا الوجو المضغ نفسهم اختلفوا في الطوابط اختلفوا في ايه في الطوابط هميين بعد حتى اختلف على حسب ما هو بيسهب أو موسع أو صعب يكون هذا على طب الخلايا بقى على الخلايا اللي هو موسع أو في ورده موسع الخلايا بديل الحنفية والجذور على وعلى الخلايا مشان تراعي أهمها طبعا اللي إحنا عاملينها في في حيث التعليقات أن من سافر بعد دخول الوقت يقتضي مذهب الجمهوري أنه لا يجوز له القصر ويقتضي مذهب الحراثي أنه يجوز له ذلك. ولكن جمهور العلماء على جواز المستطر أولا أن من سافر بعد دخول الوقت فهو مش القدم لأن كم تفايدة ببعض أن سافر بعد دخول الوقت بدأت إضافة الظهر إذا في السفر بعد خلاص الظهر بعض اللي اتأخذوا المذهب الجمهور قال هو يعني قالوا ده جزء من قصص لانه سألوا ليه قالوا عشان الصلاه وجبت وهو في الايه وكانت وقلب على الاذان حط طاقه وجام عليها اربعه ايه خمسات مش كل الجمهور بيتعكس مش فاهم الجمهور ده بعض بعض الجمهور قاعد قليل من الجمهور ماشي على المدني العربيه عنده مشكلات مثالي ايه اخر نقطه المساله مش مش مش عنده أصف vagy جمهور العلماء على جواز az a عن hogy a gumurja nem áll az a vezető, hogy a gumurja nem áll az a vezető, vagy a gumurja az a vezető, vagy a gumurja nem áll az عليه vezető, vagy a gumurja nem áll a a صلاة فداء يعني مش عذر ولا لأحد نواج موب بيقولوا إيه بيقولوا إذا هي تجب بالذات ذي بالذات الوقت ماشي ذا الصلاة نفسها عشان كده يقولنا دائما في الواجب ما تودش داخل حرط بعضهم دائما العناصر الواجب متعددة فولا في أصل فعل فولا في زمن وفي إيه في الكذا والفاعل وفي كذا وفي كذا ال الالقترض في صورة الأداء فما تدخل حرف بعضهم برضه هنا الإشكالية اللي هو هي داخل حرط بعضهم جعل هو الواجب اللي هو يصلي من غير تحمل بعض القعدة الواجب اللي تصله فصلته في الحضور هي أربعة صليتها في الصفر هي اثنين سواء واجب في الحضور أو واجب في الصفر بماذا سأذهب الموضوع فعند الجمهور معظم الجمهور يعني هو لو صلى لو ظل في قلبه ويسافر بعد أذان الظهر النصف ساعة لو هو في الحضر يصلي أربعة لو في الصفر يصلي اثنين وده هنا ما خليش القعدة ولا خلي من دليل وفروجه وموسطع ليه عشان من غير تحديد على رقعات على رقعات ده على أساس إيه؟ حضروا لصفر لا يوجد دعوة بإيه؟ واجهة إيه؟ تأوى الوقت ولا تأخذ فهم معنا لا فبيقول قال النووي ففي واجههم عند الشفعية يعني قاله المزانيين وابن الصرايش لا يجوز القاصر على سياتر بعد إيه؟ واستدللوا بإيه؟ استدلوا بان اداء الايه واجب موسع وان الموسع ده الوقت وبالتالي على اربعه فتبقى دليل ضايه وعلى الصحيح المنصوصي وقول جمهور أصحابنا يجوز القصر نقال ايه كما نعلم تعالى هذا إنما جاز القصر كما قال الله انه هذا انما جاز قصره لانه صفه للصلاه في صفتها بحال فعلها لا بحال وجب كما النتور بالصفه في حال ايه في حال بعينها فكانت حضر 4 وصفرتين ما لهاش دعوه بحال ولهذا لو في حال قدرتي على القيام أو الماء والذي هو جيده. ماشي وبعدين نص ساعه الميه موجوده على نص ساعه المية مش موجوده فجيب الايه من ولهذا لو فاته صلاه في حال قدرتي على القيام او الماء ثم عدد عنه طلعها قاعداً بالتأكيد من المؤس داتها يقول معاً يبقى أنا دي بقاتي أذن الظهر المية بعد ساعة تشيطاناً كنت لسا ما صليش البلد وتشعر المية بالطبع فالما المية قضعتها في المصادر فالما السألة هي اعتبار موجودة أصلي الموضوع، المية مش موجودة أصلي إيه بالتأكيد من فلا هي دعم هي دفع اللقط في كده كده كده كده اللي مضحك الحال ايه ان يشم اللي هي ان الشرع رخص لي كنا معانا نفس الكلام القيام هو كان قادر يصلي وهو قائما بعد كده احط عمل حتى او حصل حاجه ما قدرش يقوم ماشي فبعد ساعة بقى عاجز عن القيام هل يجوز له ان يصلي قائما يجوز عند كل عشان باعتبار باعتبار ايه باعتبار الحال الشخص في صفاتها الحاله عيان لا بحاله ثم فبالتالي الرأي الراجح في المثال دي اللي إيه اللي هو يصلي عادي، قول معظم الجمهور، ذا معظم أما بعض الجمهور اللي قايلوا بالوجه المسطع قالوا, قالوا يصليها يجمع عشان ولكن بقى إيه خاطر، فهمان؟ يعني معظم العلماء اللي قالوا بالوجه المسطع هذا الجمهور فكانت راجع بصلة عادي. لا أنا أنا على عهد زين في الجمهور هنا على عهد يعني عهد ريني. عهد ريني يعني أنا على واجب موسى وواجب اللي واجب اللي قال اللي مش موسى قولنا الحرفية للجمهور واجب موسع. قول اللي قالوا بجواز اللي في واجب معظمهم يجوز قصر اللي قالوا ده مش كده يعني بنتعامل في نور دي مساله طرحيه على نادي يسموها علامه اربعه بعد تمام مساله طرحيه يعني مش مشينا نقضيها نور نورضه ان الارض واجب الممسح ال ايه اني صالحه طبعا النسائل دي بتنشط الزهن وتتعلمك ازاي تتضرب انت بتطبق الوصول على الفروع. الفروح تطبق الوصول على الفروح على طيب تاني مسألة بنوا على الخلاف تاني مسألة بنوا على الخلاف إذا حاضت المرأة بعد دخولي وقت الصلاة بزمن كان يعني يمكنها ان تؤدي بزمن كان يمكنها ان تؤدي الصلاة كذلك فعلى قول بأن كل جزء من الوقت سبب للوجود فيجب عليها القضاء إذا ظهرت فعلى قوله بأن سبب الوجود الآخر الوقت فلا قضاء عليها ماشي؟ يبقى ديباغل لو المرأة حاضت بعد دخول الإن في الوقت بنص ساعة أو بساعة على قول اللي قاله بالواجب الموسع وهو النهور العلمية يعني على قولهم في الحالة دي الصلاة واجبت عليها منذ دخل الوقت ودراجة ماشي؟ فبالتالي هي حاضنة مش أسيباً كانش تعرف اللي هي طين، ماشي؟ ولكن بعد المتطفل يجب عليها أن تقضي إيه؟ تقضي الصلاة وده الراجع طب على قولة حنافية على قول حنافية الصلاة أجبت إيه؟ فأخذ وقت هي لسه ما أجبتش أصلاً فمش عليها لإيه؟ الصلاة بس أنا أجب بقى للجمهور نفسهم إيه؟ يعني إيه أختلف مع اختلفوا في بلد فمنهم من أوجه ل Isten, hallani, hallani. Hallani, listávot. Úgy, van összefüggése. Úgy, van összefüggése. Úgy, van összefüggése. Úgy, van összefüggése. Úgy, van összefüggése. Úgy, van összefüggése. وعلى وآخرون بأنه اذا لم تصل في أول انتقلت في الوقت انتقلت السوابية إلى الوقت الذي يلي وهكذا إذا نضيع الوقت اللي هم قالوا في التي قالت الوقت فضيع عليهم المشروع في فعند هم هي ما شرعش فيه، وبالتالي ما ضيعش الوقت وبالتالي ما نفشع عليه، فهمان؟ نعم. وشنا أول الش على ثلاث فرق، ونف في فرق قال إن ال ال الواجب عليها في آخر الوقت، فالإجابة عليها في آخر الوقت خلاص، طب آخر الوقت ما وبالتالي ما عليه. والثاني اللي قال الوقت عليها بالشروعي فيه هي فيه. ما صلاحش فيه والثاني ما ردش عليه ما ردش عليه فعلى قولين لا عليه فالحنفيه لاقضى عليه انتقل السريع اهو في, في, في مثل ايه وعلى حد بقى قولهم في الايه في الراجل في السموات الراجل الموسع انتقل هو هذا الوجود يعني هو الراي الثالث في تلقى قال ارجع في جماعنا هناك تلقى قال الوقت الضيق عليه مش في في الايه على القول ده فاذا فيها فذلك وقتهم فلو شرحا فيها فهو شمال هنا يبقى وقتها او الخام ده على قولنا ان شرحها بقى تنسى فعلى قبل هيجي يقول له ايه توضحت عندك القضاء عليها ولا خلاص في له ليه هيقول لك انتقل في إلى الوقت الليدي أنا عندي الوقت تضيق مش الشروع فيه فلأي لم أشارعتش دي فوأنا شارعت التربية ده دايق لأي دستا متضيق ولا أشارعت بلد في خمسة أو خمسة أشياء فعندي إليه وما شارعت شارعتش ديه بقى لما ضع عليها فهو أصلا من أشعر اليوم بلد كيف؟ تربية صراحة اه ما هي لو شارعت فيه في الأول كان ايه كان تربية وجوب الصراحة ماشي تربية هنا وانا سبب جوب الصراح طيب والجمهور يتفضل وبالتالي على على المعروف العام وعلى الموضوع اللي عدد التعليل الاول على القول اللي هو اللي بيجي في اخر النص فكلام الهيئه بيقول ال... الروابط ال... اللي بتعلق بيه هجوب كما اللي هو اخر النص هو, هو إيه. إيه. بعضهم الوقت هي هي ان فاضل هيعتبر ايه تاني بعضهم تعلق هل وقت فقط لبين الوقت الثاني؟ لا الأولاني ده أبقاً على أخر الوقت الوقت اللي يتعلق بين هجوبه هو إيه؟ أخر الوقت فهي متدرب أخر الوقت أما الثانية اللي هو يقول لك إيه؟ اللي هو آله يتضيق بالشروع فيه زمورنا في السومي يختلف وظن لذنها من البلاد مجد ومنهم من قال لا قضاء عليه لأنها فعلت ما يجوز لها فعله وترك الصلاة في أول الوقت مع العدم على مع العدم على فعلها في أخره ثم حيل بينها وبين ذائها بسبب ليس من جهاده والقول الأول وأقرب لطاع الدين في وجه الموسع يبقى الجمهور نفسهم برضه هم قالوا وجه الموسع اختلف فمنهم من أوجب أن قضى قالوا لي قالوا عشان كل جزء من الوقت يصفه سببها، فبالتالي واجب الصلاة من أول الوقت. فإذا حاضت بعد دخول الوقت هي واجب الصلاة، فاستقر الواجب فيه في بمتى؟ هو عند الآخر والقول الأول أقرب لمقاعدهم في, في واجب المواساة. عشان طريقة، عشان قارن العنب، العنب بجيب الواجب إليه مواس. قال الثامن مع إنهم بيروا العزم الواسع بس قالوا لا قضاء على هنيه لأنها فعلت ما يجوز لها فعله اللي هو فهو طرق الصلاة في أول الوقت مع العلم على فعل آخر يعني هي الضوافز إذا ما طوى منها ثم حيل بينها وبين أدائها بسبب هذا الثعل ليس إيه ليس من جانبه طب قبل الأول رد على ما الإيه أي صح إذا مش أثمن ولكن لأني إيه لأن الوقت لأن الوجود بعد الوقت فيبقى إيه في بمتى فيه لا تأثم عشان مش مع تأثم عشان لما عارضنا علينا ولكن دي ولكن تفوي عندما تنصب لا تفويت صلاة عشان هي فعلت وتوبة الرجل ماسع اللي عذمة على الثاني وثاني الأول يختلف ممكن اللي يعني على هذا الصلاة ان هو هو يتسع لاداء الصلاه اسمه اي المناسك لا المناسك اداء الصلاه اسمه المظالم اه هو هو الوايس لما ده دلوقتي هو ده بعدين فاضل بعد الوقت وقت ما لا بعد كل وقت بالزمن كان يمكنها ان تؤدي الصلاه فيه لما الايله يمكنها ده ان يمكنها يعني مثلا يعني ده حاضر بعد الادام بايه بخمس ثواني بس عدلو كده يعني يعني والله السبب اصلا وقت مش من الاول يعني وقت هو بيشتغل على طول وبعدين نفكر ان احنا ضربناها فنتهي كلام ولا ولا مش تستغفر ربنا يستغفر ربنا كان في احلام الرسول النهارده هيبقى هو ده اللي هو ده اللي لا لا دي حاجه ثانيه ما هيش مرتاله دي بالظبط كده هو قال ايه هو طيب اشكروا هو يبقى ده ثاني مساله تبنى على الايه على الكلام س 3 مساله اذا اقر في اثنائه قبل ضيق الوقت فعلى قول الإنكار التوسع إلى إثم عليه وعلى قول الإثبات التوسع اختباه ماشي؟ طيب، هذا الوقت يواهن أخر وجه المنصع أو المطبق فمتى في إيه؟ في أثناني قبل ضرق الوقت يعني متى في هو يعني مثلا صغر العصر مثلا. لو هو مات قبل عصر 15 ثاني فعند الكل إيه؟ أجب لأنه المفروض لأنه المفروض يبقى إيه؟ يكون في وقت يه داري صلي بيصلاك من ثم طيب تعال قولي بقى بانكار التوسع ده هو قولي بعض الحنفيه فليزم ان بيع جمع عدم الوجد الوالد في ده ونقط مشروح تعال بقى اثبات التوسع اللي هو مني هنستنى فمنه انه اخرها ولم على الوقت لا ضابط تدعنا بناءاً لانه في الوقت يكون آثم. وين آخرها ناسين أو عازماً على الفعل في الوقت فلا يسمع. فلو عازماً على الفعل في الوقت مفهوم لكن لا يسمع ليش؟ لأنه الوضع. وناسين عشان يرجع لمات الخطأ إليه. ناسين. وهذا هو المناسب للقول بالتوسع وبأن أول الوقت سبب وجودي وجود المسألة. يبدأ إيه؟ لأن شاء الله الراضي وقيل لإثم عليه وإن لم يعلم وإن لم يعلم على الفعل في آخر الوقت وهو مرزوح هو بيجعني وهو مرزوح لأنه إذا كان ذاكران فإما أن يفعل أو يعلم على الفعل أو يعلم على إيه؟ على الطريق يعني هو الذي لو أحد متذكر حاجة من ثلاثة لإما يفعل الصلاة لإما يتركها وذاك عنده حال لحال من حالتين يعلم يعلم على على خيارين واحدهما محرم لا على ايه على تر الثاني واجبا لانه لا يتم ترق الحرام إلا به فيكون واجبا وهو العزم على الفعل في ذات الوقت ماشي طب <تصفيق> لم يعذب <يعزم لا> <تصفيق> يبقى نرسي هو هو, هو, هو اكيد يعني. <تصفيق> <تصفيق> <ماشي. مش ناسي>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني هو ح وقال قال ان حلوانيه اقتربنا هو ده هو متذكر الصلاه انا جد جد امم مش عارف على عدم يعذب يعذب يعني هو يعذب على عدم يعني يعذب على الطرف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 بس هو كده العادي مع الفائله برضه بقى بقى أنا انا ما بس إيه بس انا أي في حاجه تمام بصيت كده هو كده يبقى انا مش صليت هو معانا؟ لو مين مع يقدر له صلاه يعني انتوا مثلا أي حد فيكم عادي مع الرواتب يعني ممكن يصلي فوت واه بس هو عادي العادي هو صلاه مش حد فينا فلازم عادي مع صلاه نتعود نصلي بس هو يا طيب. كده فهمتوا المسألة ولا بيش كده؟ ثالث ايه؟ ثالث ايه؟ يقول البقاء الفرق بين الواجب المؤسع والواجب المغيط الواجب المؤسع لا يوجد صحه الا يقوه الا منية الاتثاث واما الواجب المغيط فالصوم في رمضان فعد أكثر الحنفية أنه لا يحتاج إليانية الفرق بأن ينصرف الصوم إليه من غير نيّة تخصيص، وعند الجمهور لا بد منه. دي بعض التفسيرات يعني بقى, بقى عن العلماء بقى اللي هم قالوا الواجب الموسّع على الواجب المبّدأ. ماشي؟ فقالوا قالوا الواجب لا يصح أداءه إلا بنية الاتفاق على كل العلماء. هو هنا الكتاب بيذكر الخلاف يعني بي بيركز الخلاف على يعني كل الجمهور طبعاً على حقيقة مع حاكم على شفعة أو كذا فلا يذكر الخلاف ويصفيف. فبتعرف تطبق بقى الأصول على الفروع يعني تبقى من خلال أصول إفهم اللي يختلف في الفروع فهمها فبدي بقى الواجب المستعجل صح هذا وإلى نهاية الكتاب حسب ثلاثة في الصلاة أو اللي أو كذا أو كذا الحياة الثانية تسعلي وأما الرشد نظير الصوم في رمضان فعند الجمهور برضو لا بد منه عند الجمهور لابد من اللي احنا عند لا بد منه ولا لحمرين فيه ولكن عند الحنفية لا يحتاجوا إلى نهاية الفرض فهو اللي يبد من هي اللي هو اتغافج اللي هو لأنه يقوله مش لازم ينوي ليه الفرط لأيه يقوله كده؟ هو بيقولوا هي ايه هي مسألة ان احنا عملها برطة رائبة ويقوله جالتي هو هو دقي صايم ونوص مش محتاج ينوي لئة الفرط عشان هو هو الوقت تضيط رمضان ومن المغرب لعسن من الفجر للمغرب فخلاص هو مش محتاج اللي هو ينوي لأنا بأصوم من رمضان عشان هو أكيد هل من رمضان. أو أنت تتصوره منك <تصفيق> فأنا أحتاج إلى ذلك فهنا أضي وليس نظري فلاك أعمل هو إيه هو مش محتاج هو الرجل من مضيّر طبيعة وهو عمله وخلاص نوصيه لكن مش باب من الناس عشان هو خلاص هو بيصور صد كم معنى؟ بيصور صد <تصفيق> الناس <تصفيق> لنصر يعني صار إنا بالجال هل كنتم بيصوره بس هو هو بيتكلموش على الناس سلوكية فأنا نتعلم عن النية أنه نحن الفطر لتعديل الفطر أيوة، يعني نحن يعني نحن الفطر يجب أن نحن الفطر يجب أن تطلب الفيئة أو خارج من الفيئة هذا يعلمكم بالمسع والمضيق، وليه يعلمكم بالفعل؟ أه، عنده الجمهور ما فيش فطر، خلاص؟ هذا هو فطر، قالوا إيه؟ قالوا المضيق ده؟ فأنا نقول إيه ممكن يكون يعني بس عادة بحث يعني هو من باب إيه اللي هو يبعد الناس بتوعى الواس واس لو ده غيرك يا مجير ده انت يا عم مغير رمضان انت في رمضان صلي اني صايم مش محتاج نيه انت ناوي رمضان انت ظالم خلاص انت الصيام مش شايف انت تنوي انك صايم الايه رمضان عشان تاكل صايم فلا يحتاج الى الان نيه انيه القاطع مش احتاج ايمانيه مقتديه في ما هو بقى الواجب من مغير افضل من على كلامك يعني لو واحد جه قبل العصر مثلا بخمس دقايق أربعة رقعة. مفهوم عا؟ فلا بصلاة أربعة رقعة يقصد يعني مصلاة صلاة أربعة رقعة. وبيقول أنا مختل بالي أنا نويت الظهر ولا رمي حاجة ثانية. هو يقولون تفسق يعني أنت أكيد ما تظنه. يعني يعني حتى لي صلطة أني أظنه قصدي. ده بلى فت... الظاهر يعني الظاهر إن هم كذا بس عادة راح هلأ ولا هم عم يعني حتى لو لو هو فهمي اللي هو بيصلي السنة ما <تصفيق> فعشان كده والله اعلم هما راحوا يعني دي مسائل في مسائل خلاف اصلا من سنه عن كده وكده تيجي تلحس اصولها أصول أصول العاديه او كلام من الباب اللي هم بيتكلموا عنه يعني انت كده انت بتوسوس لي انت كده كده ايه بس ليه ما تايه انا حاسس بيها اكتر انا ما قصدهمش ده طالع لوضهم مش محتاجين ان هي يعني معنى ان احنا نفت انت كنت في يبقى يعني ما هي لازم ده هو انا الكلام يكون مش كلام التعبير يعني يعني يعني هو لا يحتاج إلى نميه الصراحه لان هو كده كده ينميها مش محتاج نقول له انه رمضان هو نميل ومش قال شيء لا ينمي نميه بالظبط ده يحتاج إلى انت مش هي مفضل يعني او كده واحد هو يعني عمل يعني يعني هو يعني كده ما هو ممكن يعني ممكن ممكن ما انا <تصفيق> يعني انا مستعاين الموضوع ده يعني انا تصوري ان الكلام ده تغير او ان قالوا كده يبقى ليه اشياء بس الصراحه انا لاحظت لو هم بيقولوا كده مش بيبتسم على الناس او اللي هو كده كلام ايوه ازاي ده ان انا عامله واحد ايه؟ محمود مثلا محمود مثلا ما اعرفش الثمانيه 10 دول كده هو ده تمام ده هو ده هو يعني على قول حنفيه كده اللي هو النص يوم وكمل يوم نصين كده يبقى بس هنا ايه ده هو اللي طيب يا باشا يبقى احنا بنتكلم في النقطه ان ما هي تخصيص رمضان شحوم بطال اه هو احمد اللي بيقول على خطا ابن صلاح حميد مش عارف ورا رمضان دخل هنا بيصوم كلامه صيام وصيام رمضان فالواهم كده على الكلام هنا اللي دلوقتي ده بس هو ممكن يكون قال كده حاله عذره في هو عارف هو <تصفيق> <تصفيق> تفضيعون جيدا عجل من أداء فمسنا نعمل من أداء أطمع أن المنساك الذي يوجد في المنساك مشاهد ربما لما أنت عين الحرب، الحر أن غير مشروعا فيه وما يتصور وإذا تصور <تصفيق> الأداء صغمين بين ساك المنساك يشبكي ربط مفتوضة مفتوضة لأن المساكن داز يوجد منه في الأيام من شهر رمضان لما تعين لأداء الفرض لم يكن غيره مشروعا فيه إذ لا يتفق إذ لا يتصور لأداء صومين بمساكن واحد ما يتصور في هذا الوقت لا يبدو المستحق بحال، بحاله ولا يكون غيره مشروعا فيه مستحقا ولا متصور لأخرى هاهاهاهاهاهاها <تصفيق> <تصفيق> كلام قريب بلاقين ايه؟ ايه؟ بصيل يعني أرادون لك إيه إنساك يعني ومش.. يعني هو صامر نفاتل المدرب والوقت متضيب وهو مش عاليه من برمضان فعليه التصور هو عين من هو كنت تصوبت مني كده على موقف ايه احنا واخدين ورا الجمهور ما دخلش التراب وما انت ايه برده معرفتش كده بتفهم ان احنا بنتكلم مع حنفيه يبقى مش قوانين ايه اللي بيحصل يعني في لو so, حد حل <Cause> عاجم يا يا يا ذم عشان يا عاجم عاجم عاجم ثاني الواجب لا يمتين بصحة واجريه من واجباته الزمني فهو يصلي في وقت الظهر ظهرا فائتة أو صلاة خم. و الواجب المغيق فليس له أن يؤدي في وقته غير إلا إذا كان من, من يجوز له طلب هذا الواجب كما في رمضان فاختلفوا يجوز أن ينويئا بالصيام في رمضان واجبا آخر كالكفارة في المدر مثلا فقال بعضهم لا يجوز لأن وقت رمضان مغيق فلا يتسع لغير فقال بعضهم إذا كان معذورا لا يكون مطالبا بالصيام رمضان ولا دليل على ولا دليل ولا دليل على منعه من سيام زمن أو كفارة. طيب، طبعاً الفرق تاني بتعرفين، هو اللي واجب الموسوعة الأصل فيه إنه هو لا يمتنع صحة غيره من الواجبات زمن من اللي كان مش مشكلة صحة إيه فلو من الأيام تمنع صحة من واجبات يصلي في وقت الظهر ظهرا فائدا أو صلاة نهار. نعم. وأما الواجب المضيع فلا أن يؤدي في وقته غير رمضان. رمضان. ما تبي صوم رمضان؟ مش هصوم. مش هفعّم إيه. رمضان ما يفعّش عنه رمضان ما هو رمضان, رمضان. إلا إذا كان ممن يجوز له ترك هذا الواجب. يعني ما ينفعش يصوم غير رمضان إلا لو هو ممن يجوز له إيه؟ فارك هذا بدي كما يستفر في رمضان، كما يستفر في رمضان أو المريض يجوز له إيه؟ فارك هذا بقى <تصفيق> اختلفوا بقى هل لو واحد؟ مسافر ماشي أو هل يجوز له أن ينوي بصيامه في رمضان؟ ويجب أن أعفر كالكفارجة مثلا طبعا لو إيه؟ لو صدر ونوت سنة، تلاقيه يعني يعني كده، يعني مش حلو يعني. وقالوا مثال طبيعي وقالوا أنه عنده كفار أو عنده نذر هل يجوز أنه لسامة رمضان ويجيب في كالتخفارة والنذر فقال بعضهم لا يجوز ليه؟ بذليل إيه؟ قالوا لأن وقت رمضان مضيّد فلا يتكل يعني كذلك مثالت إيه؟ لو قلتهم مضيّد وقال بعضهم إذا كان معذوراً ما كان معذور لا يكون مطالماً بسيام رمضان حقيقي ما بقاش إيه؟ هذا إيش واجب مطلب حق ولا دول مفيش من <تسجيل> <où> لا يكون مطلوباً ولا أدري على منعه من سياج هذا معذور؟ لا، هو قطيع. بس ربنا عظم من باب إيه؟ يعني. ربنا من باب من باب الوس هذا على السوف. أنت تستطيع في سومنا إستطاع. قطيع. أنا ركاني على خلاص. ماشي انت تستطيع على الطرق المشطله حاجة فدلوقتي ولا يجوز بيك بيبقى ايه طب يجوز انت قلت انا مش مصور ماما ولدت في دماغ قلت انا ده عذر او كفاره فصار ده او توخره واحد عمل كده بيمامه كده في بيبابو كده ضلكم شمال شويه انا قلت انا انا انا مش ايه مش طبيعيه شويه قال لنا ماشي فبعض العلماء قالوا لا يجوز ولا في في ما ينفعش هو رمضان يلاجيش فتاخد بال ايه بالتيفير يبقى رمضان ما ينفعش لو لا رمضان وبعضهم قال لا يجوز عشان مفيش دليل جامد قوي هو عندي عرض يبقى صوم رمضان ماجيش صوم معنا؟ طب، ناحية العمل، محدش يعمل معانا مش العمل محدش يعمل كده يعني هو ايه صوم يا صوم لا العمل Ah, ő a lepcsőn, a legkönnyebb elő, háshízhetett <government> tudjuk, és a leborzolható, amelyen megjelenhet a medgél a moszat. Tehát ő hajtja, ha és بإطلاع عمل اختبار دمري كل مرة أو مرتين بتشريعها مذكرة أرأيه؟ أه، أه، مين الموافق؟ كل مين المشمائكة؟ مرأة على كل إيه؟ آه. كل فترة؟ آه. كل فترة، كل فترة، نحن طيب نتعرف من خلال الفترة، انتهاء الواجب ننتهان على الواجب، ننتهان على الاختار، طيب باكتراح زعل أكترة طويلة تتحتمي المقاش لإخل البيوستيني لعدم التشتيت في الوصول مع صعوبتي. هو طبعا هذا دا... اللي قال السؤال ده بس من ثانية ولا من المرورة؟ كريم؟ من ثانية طيب إنتوا يرأيكم من أكترة ولا... <تسكت> طويلة أكترة لإخل أو لا؟ طويلة؟ ما هذا الطويلة مش كان مرورة؟ لو الموضوع مرورة حد ما برش لما خاين مرورة hogyha, különben, ha nem, akkor nem. De ha van, akkor van. De ha van, akkor van. De ha van, مش van. De ha van, akkor van. De ha van, akkor van. أه، معناً. مثال، فالأخيرات عدد كون في طبهم ما قد يستبعد لها. ولكن إيه؟ ممكن يحصل وفي ذلك، لما في أدميرها، بيبقى عادة عمل الشاز. فبعدا بيقول الحكم بتاعشى الناس الحكم. طيب، شخصها الله. إن شاء الله ناخد النعم